قل إنما أعذكم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 ما اظلم على نفسي وان اهتديت فبما يوحى الي ربي انو سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم فلا مرسل له من سیکل وهو فل سلوکی رسل من قبلك وإلى الله ترجع اللہ دینا گوشد ولدی نامو سالح تین پھر اف مو سو آمدی فرو حسن حسرات إن الله عليمه بما يسمعون والله الذي أرسل الرياح فتثيه سحابا فسقنا وا لیا پ يا وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيًّا تَلْبَسُونَ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَآخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ ما ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولهم سمعوا ما استجاموا ويوم القيامة يكفرون بشر وَلَا النَّبِئُ كَمِثْلِ خَبِيرٍ